من شباب السينما لما يدخل يتفرج على فيلم النور لازم يتطفا عشان يركز وعشان يشوف كويس ما حدش يتكلم ما حدش يطلع صوت ما يتحرك انا عايزك قلبك كله يبقى معايا الليلة عايزك تركزي معايا بكل ذره في قلبك معايا الليله في واحده ارسلت رساله لمارلين مونرو بتقول لها انا عايزه ابقى نجمه زيك انا عايزه ابقى زيك انا عايز اوصل اللي انت وصلتي له عليها برساله لغايه الوقت حفظنها في المتحف البريطاني بتقول لها ايه بتقول لها في الدنيا بتقول ايوه اي في الطريق اللي انا دخلت فيه لغايه الوقت الرساله محفوظه ايه من ايات ربنا وفي النهاية تموت مليان من منتحر يا جماعه من فقد الله فماذا وجد لقى ايه اللي بعد عن ربنا لقى ايه اللي راح في طريق غير طريق ربنا هيلاقي ايه في النهايه مش هيلاقي اي حاجه كله سراب اخطر حاجه في الشيطان ان هو بيخدرك قبل ما يدمرك بيخضك الاول زي واحد جاب شريط فيديو ولا سي دي وراح لشاب قال له شوف ده في كوره اهو شوف ده في لعيبه شوف ده في بنات خد اتفرج دخل يتفرج دخل اختصف اخته سبحان الله العظيم الشيطان بيخدر الانسان لغايه ما يدمره لغايه ما يضعه تخيل لو انت نزلت حلبة ملاكمة بتلاكم واحد بس غمولك عينيك ما عدتش شايف حاجه هيعمل فيك ايه خصمك هيعمل فيك ايه على ما ينتهي ما هيعمل فيك ايه تخيل ان الشيطان شايفك وانت ما انت شايفه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم تخيلوا يا جماعه لو الشيطان دلوقتي متربص لينا عامل لنا كمين واحنا ما احناش شايفين الشيطان هيعمل المفروض محضر قد ايه من ابليس محضر قد من هذا الشيطان اللعين انا عايز اكلمكم الليله عن خطبه الشيطان في اهل النار الشيطان لما يقف على منبر من نار ويخطب في الضحايا بتوعه وهم كلهم ملمومين حواليه وبيخطب فيهم بعد ما ضيحهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر لما كل حاجه انتهت لما اهل النار دخلوا النار لما تسلسلوا بسلاسلها لما اكلوا من زقومها لما نزلوا في القاع بتاعها واتردوا فيها لما قضي الأمر لما اهل الجنه دخلوا الجنه لما سبحوا في انهارها لما في قصورها لما تزوجوا من حور لما تنعموا بنعمتها لما اكلوا من ثمارها لما قضى الأمر لما كل حاجه انتهت يطلع الشيطان بوجهه القبيح قدام اهل النار لما كل حاجه خلاص خلصت ما حد يعرف يرجع في كلامه قال الشيطان لما قضى الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره في صحيح مسلم تقيء الارض افلاس كبدها أمثال الاسطوان من الذهب والفضه تخيل والواحد طالع يوم القيامه ويلاقي الارض بتطلع كنوزها بقى مره ثانيه بس تقيء ترجع شفت الأكل وهو جميل في الترابيزه وبعد كده الاكل بعد ما يعني منظر فظيع تقيء الارض افلاس كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه الدنيا طلعت الابراج العمارات الذهب العربيات الموبايلات كل فتن الدنيا الارصده الذهب كله طلع يطلع الناس ويقتقئوا الارض افلاذا كبيدها أمثال الاسطوان من الذهب فياتي القاتل وينظر بيوصل بيبص ببصل الدنيا ويقول في هذا قتلت ده اللي انا خسرت ربنا عشانه ده اللي انا ضيعت علاقتي بربنا عشانه وياتي السارق وينظر ويقول في هذا قطع يدي وياتي القاطع وينظر ويقول في هذا قطعت رحمي ثم يدعونها فلا ياخذون منها شيئا ان هي بصلها حدش الدنيا طلعت بعد ما كياشت الشيطان ليها ما اتسحبت منها الدنيا ظهرت على حقيقتها يا قال الشيطان ولما قضى الامر لما قضى الامر بعد ايه اللي هيفوق الوقت بعد ايه اللي هيبدا الوقت يقول عايز ارجع تاني بعد ايه أبو إبراهيم لما يلاقي نفسه يوم القيامه والنار حاطط بيه والنار بتصفر ليه يصرخ في ابنه اليوم أطيعك ولا اعصيك ابدا بعد ايه خلاص خلصت خلاص انتهت اهل النار لما يلاقوا اهل الاعراف بعد 50000 سنه زل وبص ما بين الجنه والنار يلاقوا ربنا دخلهم الجنه في النهاية يقوموا يطمعوا يقولوا لاهل الجنه افيضوا علينا من الماء يستغيث بهم بعد ايه انتهت خلاص راحت خلاص لما العاصي بينزل القبر ويلاقي نفسه الحبس للانفراد اللي انا فيه ده ايه الوحشه اللي انا فيه في ادي رب رجعون خلاص خلصت بعد خلاص انتهت كل حاجه انتهت يا جماعه لما يجي المنافقين يعدوا من على الصراط يلاقوا امثالهم بيتوه فوق والمؤمنين بيعدوا وربنا منور لهم الطريق كله يقولوا لهم انظرونا يستذث بهم انظرونا نقتبس من نوركم بعد ايه خلاص بعد إيه لما قضى الامر لما كل حاجه انتهت اللي هيفوق لما قضى الامر هيفوق امتى اللي هيفوق لما قضى الامر هيفوق لازمه فؤان وهتبقى ايه هيقوم هيعمل ايه هيلحق ايه خلاص بعد ايه زي بالظبط العرض على الله لما يجوا يرضوا على الله ويشوفوا النار قدامهم على ايدينهم وشمالهم وبالايديهم يقولوا ربنا ربنا ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا بعد ايه بعد ايه لما قضى الامر وقال الشيطان شيطان ما يقولك واحد شايط منك شايط شايط يعني مولع الشيطان مولع مننا حاقد علينا عايز يدمرنا عايز يضيعنا إن الله وعدكم وعد الحق تخيلوا يا جماعه تخيلوا لما يجي الحاصص وسارق والقافل يدعونه ويذهبوا خلاص في هذا قتلت في هذا سرقت يجي العاصي يوم القيامه يبص للتمثيليه في هذا تركت صلاه الجماعه يبص للماتش في هذا تركت الدرس بتاع الجامع يبص للبنت في هذا قطعت صله ربنا يبص للدش يبص للدنيا كلها يبص لكل معصيه اعصابيه ربنا في هذا اعرضت عن الله سبحانه وتعالى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم في اخلافتكم بقى ربنا يقول لك صلاه الجماعه ب25 درجه وانا اقول لك يا سيدي الوقت ممدود تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا بقى ربنا يقول لك حجابك يكون قابك وعفافك وانا اقول لك عيش شبابك شباب اكتسمعي كلامي وتسيبي كلام ربنا بقى ربنا يقول لك عيش ليا طاعني اسمع امري وانا اقول لك يا سيدي العمر قدامك طويل تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا بقى ربنا يقول لك اختلاط حرام وانا اقول لك يا سيدي وايه يعني وايه الحرام اللي في تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا وما كان لي عليكم من سلطان ان الله وعدكم وهذا وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان انا انا عمرك شفت خمس شياطين ماسكين شاب والله انت رايح القهوه خمس شياطين ماسكين بنت والله انت رايح الكوافير خمس شياطين ماسكين موظف والله انت واخد رشوه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم ف فورا فاستجبتم لي استجبتم لي اكبر جريمه عملها الانسان في حياته استجبتم لي الربا حرام هناكله الـ الـ الـ الـ السفور حرام حرام ايه انا هكشف شعري واعمله عند كوافير راجل واصبغه واحط 10 انواع من الكاشف في وهلبس سليبس يفص وفي الاخر ان الله غفور رحيم يا ابني تعالى ربنا تعالى ربنا ده أنا هنزل على القهوه واشرب كل حاجه بتتشرب واشرب مخدرات واتفرج على الكليبات واتفرج على الفضائيات اللي انا عايز اتفرج عليها وهمشي في سكه الزنا والعز بالله وفي الاخر ان الله غفور رحيم وفي الاخر فلت لوموني ولوموا انفسكم جايين بعد ايه جايين بعد ما الواحد فوجئ ان عايش في عيشه نار لحف نار بطانيه نار سماء نار ارض نار والعز بالله انت بتشد علينا ليه انا مش هخدعك مش انا اللي هخدعك مش انا اللي بضحك عليك مش انا اللي همشيك في طريق غلط انا اللي بنصحك بصدق انا اللي قلبي عليك بصدق انا اللي قلبي عليك بكل اخلاص مش انا اللي اخدعكم يا جماعه وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعاتكم فاستجبتم استجبتم ليه استهترتم ليه مصيبه الانسان الاستهتار كنت بقرا في خاتمه سوره المؤمنون في قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون صدمه الموت بعد كده الايات اللي بعدها لما ربنا سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون صدمه البعث بعد كده صدمه ثانيه فافمن ثقلت موازينهم فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم صدمة التا صدمة الميزان تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدمة النار صدمة العذاب وهم في قمة العذاب يجي لهم النداء من الملك الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون وهم في اقصى مشهد واصعب مشهد يجي النداء من الملك سبحانه وتعالى بعد كده النداء الثاني قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا قالوا لبضنا يوم او بعض يوم خلاص اللي لبستم الا قليله كانت قله هنا في قيمتها وقله في وقتها وقله دوني ايه دونت عايزين ايه من دنيا ربنا قال عليها وما الدنيا الا متاع الغرور عايزين دنيا الرسول قال الدنيا ملعونه عايزين من دنيا ربنا قال عليها وما الدنيا الا لهو ولعب عايزين من دنيا الرسول عليه الصلام لا تساوي الله كما عايزين ايه الدنيا عايزين ان لبستم الا قليله خلاص وراحت وهم في قمه العذاب المادي وقمه العذاب النفسي يجي النداء العلوي الرهيب اف حسبتم خلقناكم عبا انتوا كنتوا فاكرينها لعبه هو ده اللي ضيع الانسان هو ده اللي ضيع الشباب الاستهتار انتم فاكرينها لعبه ماكنوش متخيلين ان الموضوع بالخطوره دي إن الموضوع بالرهبه دي إن الموضوع بالهول ده ان الموضوع للدرجه دي اف حسبتكم انما خلقناكم عبثا انتوا كنتوا فاكرينها لعبه كنتوا فاكرينها ليه الموضوع جدي يا جماعه الموضوع خطير يا جماعه وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتكم فاستجبتم لي في شباب وناس بيطبقوا ده بس مع ربنا بقى اندعوتكم فاستجبتم لي استجيبوا لربكم انتوا عارفين يعني ربنا بيقول لكم استجيبوا لربكم كاني ربنا نادى عليك ما رديتش عليك تاني ما رديتش عليك عليكي ما رديتيش ربنا بيقول لك انت ما بتردش عليا انا بدعيك وانت ما بتلبيش ندائي استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله طب استجيب ولب النداء قبل ما تشوف حاجه ثانيه معامله ثانيه انت ما توقعتهاش ولا فكرت فيها قبل كده وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فده انا لسه ايه في حتى من شارك تعمل بتعمل شران دكوافير ده انا لسه جايه اقول له بص لقيته بيتكلم لسه جايه اقول له بيتكلم لقيته بيمشي لسه جايه اقول له افتح التلفزيون لقيته بقاله ساعتين واقف قدامه الا انت قلت لكم ف فاستجبتم لي استجبتم لي استجبتم لي ليه ليه, ليه سمعتوا كلامي فلا تلوموني انت اللي ضيعت نفسك انت اللي ضيعت نفسك انت اللي حكمت على نفسك بكده ولوموا انفسكم انت السبب انت اللي غفلت عن عالم رهيب كان محب بيك محبك من كل ناحيه في الدنيا وانت مش بالك غفلت ليه يا جماعه احنا دلوقتي حوالينا عالم رهيب واحنا مش حاسين بيه ولازم نحس بيه. ولازم نفكر فيه ولازم نفهمه ولازم نعيش معاه عالم رهيب يا جماعه عالم رهيب في السماء هو فين شهداء الوقت احياء عند ربهم فوق يا جماعه فوق الشهداء موجودين احياء حالا اهو بن ابي طالب فين في الجنه بيطير بجناحين بقاله 1400 سنه من يوم ما استشهد في مقت على ايد الروم وهو بيطير بجناحين في الجنه هو مؤمن ال ياسين اللي اتلوه في اول ياسين فين قال ادخل الجنه بيتناعم في الجنه حالا اهو حالا هو فرعون فين هو وقومه قالوا الوقت اهو النار يعرضون عليها هدوءا وعشية الوقت اهو واحنا قاعدين بنتفرج على البرنامج الوقت بيعرض عليهم عشيا بيعرض عليهم النار ولا اعوذ بالله بتلفح وجوههم النار وهم في القبر ولا اعوذ بالله هو المتكبرين فين دلوقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن متكبر منهم متكبر بينما هو يمشي بتكبر وبيجر ثبو وراه اذ خسفت به الارض فويتلجلج فيها إلى يوم القيامه قاعد حالا هو يتلجلج في الأرض بتتزلزل به بطن الأرض إلى يوم القيامه عالم رهيب حوالينا لازم نحس بيه لازم نتفاعل معاه في عالم ثاني رهيب يا جماعه لازم نحس بيه تحت رجلينا عالم تحت الأرض ماذا يحدث تحت الأرض ان تحت الارض تحت الارض القصور افخم الملوك واعظم الامراء المساكنين فيها ولا يعرفوا حاجه عنها تحت الارض القصور رهيب تحت الارض تحت الارض يا جماعه افران من نار للذنوه والزنيات بيعذبوا فيها الوقتي الرؤيا اللي الرسول عليه الصلاه شافها في عذاب القبر في صحيح البخاري لما انطلق به الملكان ووروه رجال ونساء عرا بيعذبوا في قفص في فرن زي التنور ولا بالله فرن مولع عليهم تحت التراب يعني الوقت تحت التراب في فرن نار اشد نار من فران الحديد اللي بتصهر الحديد وفي قصور اعظم من قصور الأمراء والملوك واعظم من اي نعيمه شاف تحت الأرض عالم اوعى تغفل عنه فلا تلوموني ولوموا انفسكم لو انت غفلت عن العالم الرهيب ده متلومش الا نفسك متلوميش الا نفسك محدش مسؤول انت السبب عالم رهيب عالم رهيب تاني دلوقتي في الجنه والنار مريتوا قبل كده على قريه جديده بتتبنى اي قريه كده بتتبنى والعمال شغالين ليل نهار وكل التخصصات شغاله ليل نهار في البنا بريطوا المنظر ده اهو الجنه والنار دلوقتي كده يا جماعه الجنه والنار كده اعدت وكل ما الواحد بيعمل عمل صالح بيعدي ليه نعيم اكتر في الجنة. وكل ما العبد يعمل عمل والعذ بالله فيه فجور يعد ليه عذاب في النار يعني دلوقتي العمل لو شفتوا الاعداد لنعيم المطيعين والاعداد لعذاب الفجرة والمسيئين اللي بيحصل دلوقتي حالا اهو في الجنه والنار قلوبنا هتدوب فلتلوموني ولوموا انفسكم لوم نفسك انت غفلت عن العالم دي كلها ليه انت غفلت عن كل ده ليه ايه اللي خلاك ما تعيشش مع المعاني الرهيبه دي ايه اللي خلاك ما تعيشش مع الاحداث الرهيبه دي يا جماعه الموضوع كبير الموضوع خطير قال الشيطان ولما قضى الأمر انا بجيب لك لما قضى الامر لما كل حاجه انتهت لما ما عادش في فرصة ان حد يصلح اي حاجه ليه خطبه الشيطان في اهل النار قدام ضحايا قدام الناس اللي ضيعهم وضحك عليهم عشان ما حدش فينا يبقى قدامه ما فيش واحده منكم ما فيش واحد منكم ما فيش حد باذن الله يبقى معاه حلم عمر الشيطان إن كلنا نبقى قدامه وموجودين معاه في اللحظه دي يا جماعه فلا تلوموني ولوموا انفسكم عامله بالظبط زي واحد شيل شوال وماشي كل ما يلاقي اكل يعبي كل ما يلاقي فلوس يا عبي كل ما يلاقي حاجة حاجه ثمينه يا عبي يعبي عبي ويجري ويملى ويجري ويملى بعد فتره تعب انا استريحت تحت شجره بقى واطلع اللي انا جمعته عشان استفيد بيه جه يطلع من الشوال لا شوال فاضي بدا يضرب في الشوال بجنون الشوال فاضي ازاي بيبص لقى الشوال فيه فك لا الشوال المثقوب اصلا فاللي كان بيعبيه كان بينزل من الناحيه الثانيه اهو ده الانسان اللي بيعمل طيات ويضيعها يضيعها بالمقاصي مره يعني يعني فتيات كده كانوا يعني مرة بيسالوا بيقولوا هو دلوقتي احنا لابسين حجاب بس بنحط مكياج افتكرت الشوال المثقوب <تصفيق> انت بتعبي حسنات الاش الحجاب من هنا والمكياج ينزلها من هنا. ازاي يا جماعه يا جماعه عايزين نفوق في ثقوب كبيره في صحيفه حسناتنا بتضيع الحسنات منها بعد ما بتتحط فيها ثقوب كبيره مش هتقعد قدام مسلسل ولا قدام حاجه لا يرضى الله عنها تضيع حسنات يوم كامل تعبت فيه ليه ليه ازازه البارفار اللي انت بتحط منها قبل ما تنزلي هتضيع منك قد ايه هتضيع من حسناتك قد ايه كل دي ثقوب كبير يا جماعه عايزين نحذر منها عايزين ناخد بالنا منها خدوا بالكم يا جماعه البدايه بتبقى صغيره وبتكبر والله العظيم مش عايزين الشيطان يضحك علينا ابدا عايزين ندي الابليس صفعه على وجهه مش عايزين الشيطان يضحك في الحاجه بتبدا صغيره اول كل علاقه حرام مكالمه واحده كل علاقه زنا ولا عز بالله نظره واحده اول كل قصه مدمن سيجاره واحده اول كل زعين عصابه شيل واحد قبل ان هو يحطه في بطنه اول كل كبيرة من الكبائر صغيره اوه يا جماعه اوه يا جماعه يا جماعه اقفلوا إقفلو من الاول اقفلوا الطريق من البدايه سدوا كل الباب اللي جوه اللي بينكم وبين المقاصي اقفلوا طريق الصغائر عشان ما نصطش للكبائر اقفلوا الطريق على أي شطان من سقاتين الإنس والجن عايز يدمرنا ويضيعنا ويحطنا قدام ابليس في خطبته في اهل النار اقفلوا الطريق يا جماعه قال الشيطان لما قضى الامر فلا تلوموني ولوموا انفسكم اقعد تخبط في الشوان اقعد اصرخ اقعد اعيط اقعد لف في ارض المحشر محدش يديك اقعد دور على اي حد عنده فائض حسنات ومهما كان عنده فائض عبرك اقعد ومن نفسك اقعد اصرخ في لحظه ربنا معاهم وهم يصرخوا فيك فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي خلاص ما حدش يقدر يعمل ما انا بمصرخكم ما ما صرخت صرخت ليه والعذاب رهيب رهيب وابليس ره... ده نار اصلا ابليس مخلوق من نار وشوفوا بيتعذب بيه الحطمة. عذاب الحطمه التي تحطم عظم عذاب عظيم احد المفسرين يقول لك اي نار تنفذ الى العظم تأكل اللحم سقر يقول لك سقرته الشمس يعني سيحتو عذاب يذيب اللحم والعذاب الله يعني العذاب الرهيب ده العذاب القريب ده كله يا جماعه فما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل طلع على حقيقته ظهر و اخيرا طلع على المنظر الحقيقي بتاعه اخيرا المخادع الكبير اللي ضحك على المليارات وقف قدام المليارات خطبه الشطار في اهل النار بتخطف في مليارات يا جماعه ده كل 1000 1999 واحد منهم بيدخلوا النهر ولا اده بالله كل 1000 وش 999 واحد بيسود ووش واحد بيبيض كل ألف صحيفة صحيفه 999 صحيفه بتتمسك بالشمال وصحيفة بتيجي في اليمين كل 1000 واحد بيعدوا من عناصر 999 واحد بيوقع وواحد بيعدي كل 1000 وزن اعمال 999 ميزان شمال بي... بيتقل وميزان واحد يمين هو اللي بيتقل الموضوع خطير يا جماعه كل 1000 واحد 999 واحد على النار واحد على الجنه ده المقياس ده ده العدد اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله تخيل العدد الرهيب اللي قعد قدامه ساعتها المليارات الرهيبه اللي قعده قدامه وهو بيقول لهم ما انا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي اني ك... افرط بما اشركتموني من قبل اه انا كنت بضحك عليكم انا كنت بغشكوا والنتيجه اهي والحصاد اهو واللي انتوا جنتوه من سمع كلام اهو ان الظالمين لهم عذاب أليم من فقد الله فماذا وجد نرجع تاني لبدايه الحلقه تاني من فقد الله فماذا وجد كل اصل ابعد عن ربنا يا اللي مشيت في طريق المعصيه لقيت ايه يا اللي مشيت في طريق العصيان والتمرد على ربنا لقيت ايه اسالوا كل واحد سبقكم سنين اسالوا كل واحد عمل كل حاجة اسالوا كل واحد نال كل شهوه اسالوا كل واحد اسالوه انت خدت ايه وجدت ايه من فقد الله فماذا وجد وجد ايه في الدنيا بنت اناسيس اغنى راجل في العالم مات. بقت هي بنت في العالم واحده معاها ثروه يعني ممكن لو اتوزعت على الدنيا كلها تخلي الدنيا كلها اغنيه حاولت الناس تدور على السعاده مش لاقيه سعاده في كل حاجه مش لاقيه اكل مش لاقيه لبس مش لاقيه قصور مش لاقيه دورت عليها في الزواج اتجوزت من واحد و2 و3 فشلة 4 زوجات فاشله اتجوزت من واحد شيوعي مسحها البلاط غسلها المواعين خلاها تخدم في البيت كانها انسانه فقيره وفي طبوت منتحر اللي مالقاش سعاده جربت كل حاجة يئست مالقاش سعادة من فقد الله فماذا وجد يا جماعه وجد ايه في الدنيا وجد ايه ساعه الابتلاء ساعه ما الكرب بيحب الانسان لا ايه من وجد الله فماذا فقد ابو بكر الصديق لما ابو بكر الصديق طلع كل ماله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ماذا تركت لاهلك يا ابو بكر قال له ايه قال له تركته لهم الله الله انا سبت لهم ربنا يا رسول الله انا كان معايا شويه فلوس اديتها لربنا وبقى معايا ربنا انت كان معاك شويه جمال اديتهم لربنا ويبقى معاك ربنا انت كان معاك شويه شباب اديتهم لربنا ويبقى معاك ربنا رابح الحبيه يا شباب رابح البيع والله العظيم تركت لهم الله انت يا ابني مصمم انك تصلف جماعه ليه ما حدش راضي يشغلك هتعمل ايه في الشغل تركت له الله يا ابني انت الوظايف حرام وايه يعني مال حرام اقبل الشغل اللي بيطرد عليه هتشتغل ازاي وهتتجوز ازاي تركته له الله يا بنتي هتلبسي نقاب ازاي يا بنتي انا يا بنتي انت هتلبسي انقاب ازاي ومين اللي هيتقدم لك ايه في الجواز تركته له الله انما التديين غلابه ساعه الابتلاء مالقوش حد معاه مالقوش معيه ربنا سبحانه وتعالى معاهم من فقد الله فماذا وجد ماذا وجد عند الشهوات السراب ما الاشغر سراب كسراب بقيع يحسبه ظمآن ماء افظع تصوير للشهوات في القرآن كلمه السراب المغفل اللي بيجري ورا شهواته في الاخر الا سراب ظمآن عطشان يشوفه من بعيد يحسبه ميه بيجري هيموت تعبان بيلهث بينهج هيعى من طوله وبيجري انا عايز اشرب انا عايز اروي نفسي مش قادر انا مش هقدر اقاوم انا عايز اجري طب استريح طب ريح نفسك لا ويفضل يجري وفي الاخر لم يجد شيئا حتى إذا جاءه لم يجد جمل أش أي حاجه لا كل سراب قاعد يجري يدور على السعاده هيموت قتل نفسه عشان يوصل للسعاده يوصل لللذه وكلها سراب يا جماعه من فقد الله فماذا وجد وجد ايه في الاخره ما لقاش اي حاجه لا الشيطان قاعد بالشيطان بي... قاعد لا الشيطان قاعد بي... بي... بيتشفع فيه انه ضحك عليه الشيطان بيطلع له لسانه في جهنم والعياذ بالله وكله بيتحرق بالنار والخطبه شغاله بس الشيطان من غل قلبه على البني ادمين ما شيطان شيط مولع عايز يدمرك عايز يدمرك عايز يضيعك عايز ينصفك عايز ينصفنا كلنا يا جماعه شيطان عشان كده بنقول اعوذ بالله من الشيطان اعوذ يعني يعني نجدني يا رب اعوذ دي لما بتجري بواحد تعوذ بيه يعني الحقني الحقني لما تجري على واحد تستخبى في هدومه يعني ده المعنى في اللغة ولله المثل الاعلى يعني نجدني يا رب اغثني يا رب الشيطان هيضيعني يا رب من فقد الله فماذا وجد لقيت ايه انزاعوا الالغام يا جماعه انا في نهايه الحلقه وصلنا لاخطر فقره فيها فقره التوصيه العمليه انزاعوا الالغام يا جماعه الشيطان قبل ما يتكلبش قبل رمضان زرع الغام ومن غير رمضان قاعد يزرع الغام تنفجر فينا تنصفنا تدمرنا زرع الغام في تنكيتير زرع الغام شهوات كتير في رمضان زرع لكم مسلسلات 20 مسلسل مكلفين 500 مليون جنيه 500 مليون جنيه كاش مامي هم ما بيهمووش انه يصرف قد ايه الشيطان يا جماعه قبل, قبل كل حاجه زرع دورات وزرع كفي شبات وزرع خيه برمدانيه وزرع كل حاجه وبره رمضان بيزرع ألغام رهيبه الالغام ممكن تنسفك لو انت ما خدتش بالك ودست عليها وتعرضت ليها انزعوا الالغام من حياتكم يا جماعه انزعوا الالغام اللي الشيطان زرعها لنا من حياتنا لازم ننزع ألغام اي فتنه من حياتنا اقفلوا باب اي معصيه اقفلوا باب اي باب بينكم وبين اي معصيه لازم والا المعصيه تنفجر فينا لازم يا جماعه احنا على فين شباب على فين على حياتك كلها غيرها على حياتك كلها تغيريها على كل حاجة من اول المحمول المحمول يا شباب عايزين نعمل مشروع اسلامه المحمول بس انا عايزكم تسخنوا معايا في المشروع ده أسلمت المحمول اسلامته ازاي أي نمر حرام أي نمر اتولد على محمولك أي نمر بنت على محمولك تتشال على طول فورا تتمسح فوراً تتمسح ولو انت في علاقات مختلطه كتير عارفه محمولك او عارفه او علاقات مع ناس بتعصي ربنا مع عارفه النمره غير النمره كلها اسلامه المحمول النغمات وفي نصلي في التراويح وكل مغنيين الامه العربية والامه الغربية كلهم قاعدين يغنوا معانا واحنا يا اخو ده ده محموله ضبطه على فلان وده على فلان وده بيرن وده بيرن عايزين ناخدها نغير النغمات دي كلها غيري نغمه محمولك وانت غير نغمه محمولك وصاحبك وصاحبتك واخوك واخوكي وابوك ووالدك وابنك كل ده نغير نغمات المحمول طب ليه واحد صاحبي عامل نغمه وحشه قوي ابعث له رساله بنغمه دينيه يستبدل اول ما يلقطها يستبدلها بالنغمه اللي عنده تبقى خدت ثواب يا جماعه يا اللي موقع نت اسلامي اعمل ركن النغمات المحمول الإسلامية حمله يا اللي يا اللي بتاع المحمول اوعى تحمل نغمه حرام تاخد وزرها كل ما تشتغل في اي مكان يا جماعه عايزين يا جماعه على فين الليله على المحمول بتاعنا نسلمه نتوب لربنا نتوب احنا والمحمول بتاعنا والكمبيوتر بتاعنا نتوب احنا وكل حاجه في حياتنا نتوب حلفين يا شباب على حياتنا كلها نغيرها على كل شيء في حياتنا نغيره من اصغر حاجه لاكبر حاجة. من اول المحمول بتاعنا لغايه قلوبنا واللي جوه قلوبنا يا شباب يا اباء يا امهات يا اخواني في الله ارفعوا ايديكم وادعوا معايا احنا في ايام عظيمه احنا كل دعوه تطلع مننا لربنا احنا وصلنا دلوقتي لاخطر فقره حياتنا كلها يا رب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم انقذ امه محمد اللهم انقذ شباب امه محمد اللهم انقذهم من شياطين الانس والجان اللهم دم شياطين الانس والجان اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم نستغيث بك اللهم نستنصر بك على الشياطين اللهم نتوسل اليك اللهم اننا نلوث بجنابك اللهم اغثنا اللهم اهدنا اللهم تب علينا اللهم ثبتنا اللهم اهد شباب امه محمد وفتيات امه محمد ورجال ونساء امه محمد وأطفال امه محمد اللهم أنزل على قلوبنا الحداية املا قلوبنا من نورك اللهم اعدنا على طاعتك ليلا ونهارا اغسل قلوبنا بالايمان انر صدورنا بالايمان يا رب تب علينا من كل ما مضى يا رب, يا رب ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب اعدنا على انفسنا اعدنا على, على انفسنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير